ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبوا 119. فبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 110. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل نبنا مرآما وأمه أَيَّتَهُ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبِّهِ تِنْذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيدٍ يَا طيبات وعمل صالح إن بما تعملون عليّ وإن هذه أمّتكم أمّت واحدة وأنا ربكم فتقول فتقط. 114. فضعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 115. فذرهم في غمرتهم حتى حين 116. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين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 بِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ